Sura الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا Ja, الناس ję ربكم ję ję ję ję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 119. ومن يرد فيه بإلحاد بغلم نذقه من عذاب أليم 110. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود جاءتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين اذ كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام في ايام معلومات على ما رزقهم من بنيمه الانعام فكلوا منها واطعموا لب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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهن مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن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 وَهُوَ الَّذِي przekonana, ثُمَّ w ثُمَّ chwili إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ uczucia, جَعَلْنَا من سكنهم 129. ودعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 110. فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Alam talam Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie 119. وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصطون بالذين يثلون عليهم آياتنا 112. قل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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هُوَ المسلمين من قبل وفي هذا